التائون العابدون الحانذون السائحون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 عَلِمَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعَدَتْهُ وَعْدَآ إِلَى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 124. العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم